Ya Raja يا رجائي, يا رجائي بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك জল পরে পন্যা হিন্দি পরে পে على গর্বানি নাচি বিহাদি আপ সব স ولكنه إدراكا عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا أنا كنت يا ربي أسير غشاوة اتى على قلبي فضل سناكا واليوم يا ربي مسحت غشاوتي شامي وبدات بالقلب البصير ا لته بقلب تائب نجاك يا رب جيتك ثاويا ابكي على منك إذ ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراق Oh yeah ما أقواك <تصفيق> ني أويت لكل مأوا في الحياة <تصفيق> فما رأيت أعز من مأواك وتلمسات نفسي السبيل إلى النجاة من মঞ্জ শিব মঞ্জুদি জুহ সে কলিয় أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما دعاء uh -huh.